لا يُصَدَّعُونَ عَنْهَا وَلا يُمْسِكُونَ وَفاكِهَةٍ مِمَّا يَتَخَيَّرُونَ وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ وَحُورٌ عِينٌ كَأَمْثَالِ اللُّؤْلُؤِ الْمَكْنُونِ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ لا يسمعون فِيهَا لهوا ولا تأزيما إلا قيلا سلام سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سجر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وما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 وَكانوا يَقدونَ أَإذا مِتْنَا وَكَّا تُرابَ وَعظَامًا إِا لَمَضَزون أَوأَبَونَ الأوولون قُل إِ الأوولينَ والل خِلينَ لَ لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمارئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فَشَارِبُونَ شُرْبَ الْهَامِ هَذَا نُزُلُهُمْ يَوْمَ الدِّينِ نَحْنُ خَلَقْنَاكُمْ فَلَوْلَا تُصَدِّقُونَ أَفَرَأَيْتُمْ مَا تُمْنُونَ أَأَنتُمْ تَخْلُقُونَهُ أَمْ نَحْنُ الْخَالِقُونَ نحْن قَدّنا بَنَكُم المَووتَ وَماَا نَحنُ بمَسبوقِين على أَّ بَدّلَ أَمثَلَكُم وَلُ شِئكُم فيِي م لا تَعنمون وَلَقدْ عَتُم نشَْةَ الأُول فَلَل تَدَكَون أَفَأَيتُم ما تَحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكعون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تَشْرَبُونَ أَأَنْتُمْ أَنزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنْزِلُونَ لَوْ نَشَاءُ جَعَلْنَاهُ جَاجًا فَلَوْلَا تَشْكُرُونَ أَفَرَأَيْتُمُ النَّارَ الَّتِي تُرَوْنَ أَأَنْتُمْ أَنشَأْتُمْ شَجَرَتَهَا أَمْ نَحْنُ الْمُنْشِئُونَ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 حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صاجقين فأما إن جنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين تصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم